فإن خفتم ألا تعبدوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فَإِنْ طِيبَ نَ لَكُمْ عَيْنُ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ فَكُلُوهُ هَنِيئًا أَمَّرِيئًا وَلَا تُؤْتَسُ فَنِم عَلَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وارزقوه اغَاثُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَبِتِلْكَ الْيَتَامَىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِن آنَسْتُم منهم, مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن أكبر ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا أدفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وَكَفَا بِاللَّهِ حَسِيبًا لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أو كثر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 وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنسيين فإن كن نساء فوق أثنتين فلهم ثلثا ما ترك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 لَهُ له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أودين آباءكم وأبناءكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة إن الله ان الله كان عليما حكيما ولكم يصف ما ترك ازواجكم إن لم يكن لهم ولد فإن كان لهم ولد فلكم الربع مما ترك من بعد رصيّة يُصِينَ بِهَا أُوْذَيْنَ وَلَهُمَا الرَّبُّ عُمْنَ مَا تَرَكْتُمْ إِلَّا مِنْ يَكُلْكُمْ وَلَدًّ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُمَا الثُّنُّ مِنْ مَا تَرَكْتُمْ من بعد وصية توصون بها أو دين، وإي كان رجل يورث كلاله أو مرعه، ولهم أخ أو أخت، فلكل واحد.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 119. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهيم 110. والتي الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن منكم فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَعْفَىٰهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا وَاللَّذَانِ يَعْتِيانِهَا مِنْكُمْ فَأَذُوهُمَا فَإِنْ تَبَعَ وَعْصَلْهَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إن 112. إن الله كان توابا رحيما 113. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء مِن ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليس التوبة للذين يعمدون السيئات حتى حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا نساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما 111-إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن شيئا فعسى أن 119. ويكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا 110. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحدى من طارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا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 أربعةٌ وأخواتكم من الرضع وأمهات نسائكم وربائكم التي في حجوركم من نسائكم من نسائكم التي دخلت بهن فَإِن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 والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلك أن تبتقو بأموالكم محصنين محصنين غير مسافحين فَمَا بِهِ مِنْهُمْ فَآتُوهُمْ أُجُورَهُمْ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ الله كان عليما حكما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمنما ملكت إيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهم بإذن أهلن وآتهم أجرهم وآتهم أجرهم بالمعروف غَيْرَ غير مسافحات غير مسافحات ولا متخذات فإذا أحسنن فإن أتين بفاحشة فعليهم نصف ما على المحصنات فعليهم نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشى العنت منكم وَأَنِ ٱصْبِرُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ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 122. إن الله كان بكم رحيما 123. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا 124. وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب اكتسب والنساء نصيب مما اكتسب واسال الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والاقرب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 مِن اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله والصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظهن واهجرهن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 إِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا وَفَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا واعبُدُ اللَّهِ ولا تُشْرِكُوا به شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إحسانًا وَبِالْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِدِ الْقُرْبَى وَالْجَارِدِ الْقُرْبَى وَالْجَارِ, والجار الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنَبِ وَبِالسَّبِيلِ وَبِالسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أيمانُكُم 119. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا 110. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا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 لو تسوا بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا إن الله لا يظلم مثقال ذرا وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما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 111 تود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوا بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا 112 يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا حتى تعلموا ما تقولون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 فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِأُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُّ السَّبِيلُ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 لَيَنْبِعَ الْسِّنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَظْرْنَا لَكَ أَنْ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمْ لَكَ أَنْ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمْ وَلَكِنْ لَعَلَّهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا يا أيها الذين آوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطم سجونها فنردها على أدبارها فنردها على أدبارها أو نلعنهم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 111. بل الله زكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا 112. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما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 119. فلن تجد له نصيرا 110. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يحسون الناس نقيرا 111. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فَقَدْ أَتَيْنَا آل إبراهيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَأَتَيْنَا هُمْ مُلْكًا عَظِيمًا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّعْنَ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 ان الذين كفروا باياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلدا غيرها ليدوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما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 ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى أَهْلِهَا واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي أمر منكم فعيا تنزعتون في شيء فردوه إلى الله فردوه إلى الله والرسولين كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر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 121. إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا 122. أولئك الذين يعلموا الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا ريغا وما انسانا من رسول الا ليطاع باذن الله ولو انهم يظلموا انفسهم جاؤوك فاستغفر الله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 ثم لا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أن كتبنا عليهم أن قتلوا أنفسكم أو يخرجوا مِن دياركم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا له وأشد تثنيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما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 الصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا, فانفروا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 والنساء والذان الذين يقولون ربنا أخرجنا الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها.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 129. قل متاع الدنيا قليل وإلى آخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في دروج مشيده وان تصبهم حسنه يقولوا هذه من عند الله وان تصبهم سيئه يقولوا هذه من عندك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 ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيئة طائفة ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيئة طائفة من غير الذي تقول. والله يكتب ما يبيتون فانظر انهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه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 فما لكم في المنافقين فأتيني والله أركسه بما كسبوا أتريدون تهدم من أضل الله وَمَن يُبْلِلِ اللَّهُ فَلَن لَهُ سَبِيلًا وَالدُّو لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءَ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِذَا وَلَّوْهُ فَخُذُوهُمْ وَقَتِلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ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 ولو شاء الله لسلطهم عليكم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فعذتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا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 وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْلِيهُ رَقْبَةً مُؤْمِنَةً وَدِيَةً سَلَّمَ وَدِيَةً سَلَّمَةً إِلَى أَهْلِ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 وتحري رغبة رَقَبَةٍ مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله علي من حكيم ومن يقتل المؤمن متعمدا فجزاءه جن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 إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِ الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ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 وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّا هُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِينَ أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَا كُنْتُمْ قَالُوا فِيمَا كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضَعَفِينَ فِي الْأَرْضِ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 لا ولا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا 112. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا 113. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعه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 وإذا كنتم فيهم فأقمت له صلاة فلتقم طائفة منهم معك فلتقم طائفة منهم معك واليأخذون أسمحتهم فإذا سجدوا فليكونوا وراكم والتأتى أخرى لم يصلي فليصلي فليصلي معك والياخذ حذرهم وأسلحتهم واد الذين كفروا لو تغفرون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلته واحدة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 فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما واقعودا وعلى جنوبكم فَإِذَا طمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يعلمون كما تعلمون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 119. فَإِجَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا 110. فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمَّنْ أم يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ الله ثُمَّ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 فقد 119. فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا 110. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أن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 بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين والله مات ولا ونصله جهنم وسال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 يدعون الا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لاتخذن من عبادك نصيبا مفضلا ولا اضلنهم ولا من هُمْ وَلَا أَمْرَ لَهُمْ فَلْيُبَطِّكُونَّ عَذَابَ الْأَنعَامِ وَلَا فليغيرن خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ الله فقد خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهر تجري من تحتها الأنهر خالدين فيها أبدا وعد الله حقا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِينَةً لَيْسَ بِأَمَانِيَّكُمْ وَلَا أَمَانِيَ أَهْلِ الْكِتَابِ مَن يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجْزِ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيَ وَلَا نَصِيرٌ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 قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْنَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِيهِ تَمَنِّي النِّسَاءُ في الَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ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 وَإِنِ الْمَرْأَةُ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا إِن طَلَّقَهَا فَتَحْرِيرٌ مِّنْ عَدْلٍ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 ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروا هاك المعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته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 122. وكان الله على ذلك قديرا 123. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا يا أيها الذين 126. وآمين بالقسط شهداء لله, شهداء لله ولو على أنفسكم أو الواردين والأقربين 127. إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهواء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 119. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا 110. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا 129 ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا 120 بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما 121 الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبي تغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعاً وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويسدهزوا بها فلا تقعدوا معهم فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره.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 لِلَّهِ الَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلاً يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دون الْمُؤْمِنِينَ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 إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فعُلَاءكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا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 إن تبدو خيرا أو تخفه أو تعفو عنه سوء فإن الله فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُنِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِيْنًا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 117. من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا 118. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا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 إليك بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولا سَنُأَتِّيهم أجرا عظيما إن أُوحينا إليك كما أُوحينا إلى نوح كما أُوحينا إلى نوح وَالنَّبِيَّنَ مِن بَعْدِهِ وَأُوحينا إِلَى وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وأتينا داود زبورا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 رسلاً وبشرين ومذرين لألا يكون للناس على الله حجة، لألا يَكُونَ للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزاً حكماً، لكن الله يشهد بما أنزل إليه.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 الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم نم خالدين فيها ذذا وكان ذلك على الله يسير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 أي يكون عبدا لله ول الملائكة المقربون وما يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفين أجورهم ويزيدون من فضله، وأما الذين استكفو واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما، فيعذبهم عذابا أليما، ولا يجدون لهم من الله وليا ولا نصير يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم رم بينما فأما الذين واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة من فسيدخلهم في رحمة من هو فضله ويهديهم إليه ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قول الله يفتيكم في الكلالة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 وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فن الذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم